بين حانات المدينة والأبواب شفتي هذري والملامح كأي باد عيد عدوى دمع درفوا الوقت بين في مواري شباب حتى الصدام لو يرفع الصوت مهجاب عيص دام سور حظا يجيباتيه غريب عايش بديرة غراب حتى الشوارع في عيونه غريب خمسين عمره لا جمعه ولا قراب مصيبته يا كبرها من مصيبة على رصيفاتي طيش ومرتب في عتمة الديجر تسمع حيبة يزف صدى الآهات والكاحد ترام الرجل شلتها الحمول الصعيبة الرجل شلتها الحمول الصعيبة مش على ساطر الزم ما لع راب قصا وعبرة للعقول اللي بيبا يحمل مع صورة إذا شاف هذا بيضمه ويدسها وسط جنبه ومن بعدها سالت هاد وشياب مش قصتها تكفر. قالوا عجيبة قلت اخبروني قالوا من عدة احقاب كان القدر يخفي شروره وغيبة هذا اللي تشوف اذبح اغلال احباب بالظلم والبتان والله حسيبة بدا اذبح اخ تا بلادم وسباب صار الدعم ذكرى قديمه رهيبه سبتوشه كان هواك كذب to but... oh. hear